وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ أَوْ يَقُولُونَ هُوَ أَذًى قُلْ أَذًى خَيْرٌ لَّكُمْ إِن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ والذين يوذون رسول الله لهم عذاب نليل